بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعلى اله وصحبه اجمعين في كتابي احكام الجهاد من كتاب كتاب المنا وهذا الدرس الخامس قال انتهاء الحرب يعني متى تنتهي الحرب بين المسلمين والكفار قال تنتهي الحرب بإحدى الطرق الأتي أولا انتهاء الحرب بالإسلام والمقصود اعتناق الكفار لدين الإسلام وذلك إما بالنطق بالشهادتين أو النطق بهما مع التباري من الدين الذي هم عليه أحيانا يسلم الكافر بالنطق بالشهادتين وأحيانا ينطق بالشهادتين ويقول وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام أو يقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الدليل على ذلك أو على انتهاء الحرب بين في الإسلام عن أبي ريرط رضي الله عنه أن رسول الله تعالى صلى الله عليه قال أمرت أن الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإن قالوها عصروا مني دماءهم وأوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وعن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعرض من دون الله حرم دامه وماله وحسابه على الله قال واذا قال الكافر ان مسلم او اسلمت لله ولم ينطق بالشهادتين بعد قبل منه يعني قبل منه ذلك وحكم له بالاسلام لما ثبت على المقداد بن اسود قال يا رسول الله ارايت الا لقيت رجلا من الكفار وقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف شجرة فقال أسهمت لله هنا لم يقل لا إله إلا الله لم ينطق بالشهدين هنا وقال أسهمت لله أفأقاتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتله أو لا تقتله والحديث رأي المخاري ومسر إذن الذي ينطق بالشهدتين يحرم دمه وماله حتى لو كان فاسقة أو حتى لو كان تاجرة إلا إذا اتكب ما يوجب الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر مريء مسلم إلا بحدى ثلاث النفس بنفس والثين الزاني والتارك للجين المفرق للجماعة وبهذا يتبين لك خطأ هؤلاء الذين يقتلون المسلمين من الخوارج ونحو ذلك الذين يقتلون المسلمين ويطرقون الكافرين كما جاء في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوسات قد يسرق دمه لأنه يظلم أو لأنه يفعل معصية ونحو ذلك فهذا لا يجزق قد يقول قائد هذا الذي لاذ بشجرة وقال أسلمت لله لعله قال ذلك خوفا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا عن قلبي أو عن صدره المهم عندنا الظاهر هذا يحكم له بإسلامه ظاهريا أما أنه قالها نفاقا أو كفرا أو خوفا أو نحو ذلك فهذا حسابه على الله نحن لنا في الدنيا أنه طرم نطق بالشهادتين فلهما لنا وعليهما علينا يحكم لهما بالإسلام وإذا أسلم الأبوان أو أحدهما حكم لأولادهما بالإسلام لأنهما يتبعان لهما أي للمسلم منهما صح؟ لأنهما يتبعان لهما له له وبعد كده اول أو من, أو من كما راى العلماء ان الصبي اذا وقع في السبي فهو مسلم تبعا للداري تبعا للداري ومعروف ان الاطفال الصغار حتى لو ماتوا هم صغار فالراجح من اقوال اهل العلم أنهم في الجنة بإذن الله السبي سأفين باب السبي وهم من يقع في أيدي المسلمين من النساء والأطفال من النساء والأطفال من الأطفال. النساء والأطفال دي هي بإسم أحكام السابين بخلاف من يقع أسيرا من القفار في أيدي المسلمين اسمه أسير سموه اسير فليقع من الرجال اسمه اسير اذا كانوا من النساء والصبايا اسمه ايه ها سابي اسمهم ايه سابي ط ثانيا انتهاء الحرب بالامن اول حاجه تنتهي بها الحرب بين المسلمين والكفار هو انتهاء الحرب بالاسلام دخول الكفار في الايه في الاسلام الامر الثاني كان الحرب بالأماني. قال والامان من الامن وهو ضد الخوف والمقصود أن نقول لهم أعطيناكم الأمان أو أنتم آمنون وعقد الأمان قسما القسم الأول أمان عام وهذا يصدر من الإمام تكتب أو نائبه من المن أو نائبه أو نائبه يعني ممكن أن يعقل هذا الأمان وزارة الخارجية مثلاً أو وزارة الخارجية واضح إبقاء الإمام أو, إيه؟ أو من ينوب عن الإمام لجماعة غير, لجماعة غير محددين كأن يعقل عقداً مع الدولة المحاربة بالأمان ويدخل في ذلك عقد الهدنه وهيجدنا الفرق بين الامان والهدنه الهدنه لا يعقدها الا الإمام أو نائبه واخد بالك دي الهدنه اللي بين الدول وبعضها بين دوله مسلمه ودوله ايه كافره يقول لك كان بينهم حرب وعملوا ايه هدنه واخد سلام طب برك واي اي واي طبعا شروطها هل تحدد بمدى ولا ممكن تكون مفتوحه ولا الكلام ده كله اا يبقى دي بالنسبه للامان العام دي بالنسبه للامان العام يبقى العام لا يعقده الا مين الا الامام او نائب ايه الاباء خلاص كده ويكون بين دوله ودوله يعني مثلا او مجموعه من الايه من من الشعب مثلا ايه دوله تحارب اا دوله مثلا وحصل بينهم أمان بأن أمننا من يدخل عندهم منا ليدخل منهم عند دولة وتحارب الدولة دية لكنهم طراما داخل عندنا واعترام تأشير الدخول أو أمنناهم أو قلنا لهم, أنت لهم أنتم آمنون عندنا فحتى لو كانوا يحاربوننا في ساحة القتال لكن طراما أمنناه وادخلناهم لا جزء اعتداء عليهم ولذلك عندما يأتي الرسل من عند الدولة الكافرة المحاربة يعني في دولة مثلا مثل التطار تحرم المسلمين وأرسلوا رسلا منهم ليكلموا إمام المسلمين هل يعتد عليهم ويقتلوا؟ لا، معنون في ساحات القتال يقتلون لكن ترى ما عندنا وأمناهم إذا في حالة ديت لها جزء إجتداء عليهم ولا الغدر به وإحنا ذكرنا أن سبب البلاء اللي ابتني به المسلمون عند دخول التطار إلى بلاد المسلمين هو إيه؟ ومخالفة هذه الأشياء لما قتل التجار من التطار أو من هؤلاء ثم قتل مع ذلك رسل إيه؟ جنكيس خان واضح؟ ف... طيب دي بالأمان العام طيب الأمان الخاص طب الأمان العام دوت هتفت بجنبه قال في عمدة الفقه ويصف أمان الإمام لجميع الكفر تكتب كذا قال في عمدة الفقه دين الكتب الحنابلة وَيَصِحُ أَمَانُ, أمان الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْكُفَّةِ وَيَصِحُ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْكُفَّةِ ديسو الأمان هذا مع العام رصي النوع الثاني الأمان الخاص وهذا يكون للواحد أو لجماعة محددة ما يكون شباء دولة بين دولة ودولة واضح أو مجموعة كبيرة لا يقول بين مجموعة صغيرة أو يقول له واحد بس ممكن واحد مسلم يأمن واحد كافر واحد بس يقول له أنت آمن عندي فإذا قال المسلم لكافر أنت آمن عندي فهو آمن لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخدر به لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخدر به حتى لو كان عدواً للمسلمين واضح الكلام؟ وهيجلنا الكلام من التفسير طيب النعدة ما أقول لك إيه ويقيده بعض العلماء يعني كلمة لجماعة محددة هنا إيه يقيد بعض العلماء بأن لا يزيد على عشرة قال لا على كاما يا جماعة عشر يبقى الأمان الخاص ممكن واحد من المسلمين يعطي المجموعة بس المجموعة دي ما تزيدش عن كام عن عشر طيب وهل مشترقا يصدر من الإمام لا ما بصدرش من الإمام دي يصدر من أحد الناس ممكن أي مسلم يعمله حتى النساء ممكن واحدة زي مين أم هانئ لما أمنت أحمائها ناس من قريب جزء كانوا عن كفر فأجارتهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أمها حتى الأمانة الخاصة ممكن يقوم به إيه إمرأة. ممكن إمرأة تؤمن كافر إمرأة ممكن تؤمن إيه كافر ويصدر هذا النوع كما قلنا من الإمام أو من غيره من الناس فيقول للكافر أنت عندي في أمان أو أنت عندي آمن قال في عمده الفقهي فكر في, في الامان قال في عمده الفقه ويصح امان احاد الرعيه للجماعه اليسيره ها. ويصح امان احاد الرعيه للجماعه اليسيره طبعا الكلام ده كلام مهم جدا صححه محمد عاشور كلام مهم جدا إن المسلمين يعرفوه والاخوه بيعرفوه كلام ده ممكن محدش يسمع عنه حاجه خالص والحد بيرحت على حسب ان بعض العوام غير ما له حاجه منك لا ده دي لك على محسن الاسلام ولذلك اروع واحسن سياسه تقرا السياسه الشرعيه هو هو دي, دي تاريخ الاسلام هو بقى هو دي, دي سادوا بيها الدنيا كلها لكن لما لفور الغرب وديمقراطيه الغرب والشرق والكلام ده اصبحنا اذل الامه لكن انظر إلى الإسلام وإلى محاسن الإسلام وإلى النظام في الإسلام يوجد نظام سبحان الله هذا شرع الله سبحانه وتعالى كلام هذا أولى النسبة معرفته الدعاء لأنه يكون عندك حتى ثقة في الدين وثقة في الإسلام ليس كل شيء ندفع عنها وندفع عنها وندفع ديننا في فضل لا يحتاج لكي ندفع عنه هذا هو ديننا اللي يقرأ بإنصاف يعرف أن هذا هو الإسلام الذي ليس هناك أبداً عن شو الأرض أي إنصال يدانيه فهنا دي الأمان وشوف تقسيمات العلماء أمان خاص وأمان عالم كلام عالي كلام عالي ساسك الدنيا كله يتعلم من هذا الكلام قال يبقى دي قال في عمضة الطق وَيَصِحْهُ أَمَانُ أَحَادَ الرَّعِيِّينَ أي حد من المسلمين حتى لو كان مرأة للجماعة اليسيرة قلنا الجماعة اليسيرة ما تزيدش عن كامعة عند بعض العلماء عشر. عام عشر قال ويجوز أن يصدر هذا الأمان من أفراد المسلمين سواء كان رجل أو امرأة فقد ثمت في الحديث عن أم هاني أنها أمنت أحد المشركين كان من أحمائها كما ذكرتم يعني أريب جزء من أريب إيه زكري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني هنا قال في عمدة الخق ويصح هذا الأمان من أفراض المسلمين هتكتب ويصحه الأمان, ويصحه الأمان من كل مسلم ويصحه الأمان من كل مسلم عاقل مختار ما يكون مكره ويكون عاقل ما يكون مجنون خلاص عاقل مختار حرا كان أو عبدا الله أدبر يعني حتى العبد حتى العبد رجلاً كان أو امرأة رجلاً كان أو امرأة يعني واحد عبد ومسلم وأمن واحد كافر المسلمين لا يجوز أن هم يخدروا بهذا الكافر يحترم زمة العبد لأنه أعطى الأمان لغضره فلا يخدر به أحد قال والادله على عقد الامان في قصه مويه بن خلف في قصه مويه بن خلف ان انا زباه هند سيدنا القاضي الجوليد طبعا هو في خراجات فرا سيدنا بلال ف طارق مويه بن خلف راح شوف الكفر ف على الصحابه فتبرعوا صحابه خالص ماشي ما يعرفش ممكن تكون القصه لها توجيه قد كلها توجيه هو قد لا قد يكون لها توجيه قد يكون لها توجيه لكن نحن قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابد له امانه هذا كان عندهم كان, كان عندهم كان خلاص يبجرو وابو بكر لما وانيا طرق مكه واعاده ابن الدغله ابن الزبير اه صحيح. لكن القصه اللي حضرتك ذكرها ممكن تراجع توجه يبقى لا توجيه اللي هو من شده تعذيبهم وهي بتخرب خالد عندما جرمي اميه بن خلف او قتل الكحله و فضربوا بالدروب بي... بالسيوف بي... الصحابه قام عمرو امم ما كانش مدركين الموت مين اللي عم مين عن وما عندش حاجه يقوله لان معروف تاريخ المواد بتاعه مع الصحابه قبل نرى انه قد يكون لم يدري يعرف لم لا يعرف باجاره خالد ده وقد يكون لا توكيد على خلاف الاصل على خلاف الاصل هذه هذه الاشياء كلها تقول ولذلك لا يقام حد على من فعله او لا يغار به زي مساله قتل زيد الرجل الذي قال لا اله الا الله او الذي قال المسلم او اسلمت فقط لو لم يقم عليه النبي صلى حد ليه لانه عنده تاويل عنده شبهه والحدود تدفع بالايه الشبهات الحدود تدفع قال من المشركين استجار كفاجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمان وعن علي النبي طالب رضا لعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقرى الله منه يوم القيامة صرفا ولا عبا كلام طبعا شديد جدا إن ان اللي يامن واحد ويغدر به الاخرون فإن عليه اللعنه الله وملائكته لا سيره وفي روايه المسلمون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم تتكافى دماؤهم فيش حد احسن من حد واخد بالك فيش واحد يقتل نفسه يقتل غيره عشان يحيى هو واضح الكلام لا مسلم دم كلوا ايه تتجافى دماؤهم وهم يد على من سواء ويسعى بذمتهم, أدناهم. يسعى بذمتهم أدناهم ومعنى يسعى بذمتهم أدناهم أي أنه لو أعطى واحد منهم أمانا فليس للباقين نقب وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانا مهالئ لرجلين من أحمائها أريد وأمان ابنته زينب لزوجها أبو العاص أبو العاص ابن الربيع قدبرك وكان على الكفر وابى ان يسلم يعني عده سنوات لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابنته زينب وظل عده سنوات على الكفر يحدد انه يسلم وابى ان يسلم وكان زينب رضى الله عنها كان عندها امل انه سيسلم ولذلك بقيت لم تتزوج الى ان هداه الله عز وجل قيل انه يعني اظن في فتح مكه او نحو ذلك يعني اسلم في فتره أخرى جدا ثم بعد ذلك لما دخل حبته زينب رضي الله عنها وأجارته وكان يبسي صلى الله عليه وسلم قد يعني كان سيقتله الصحابة كان الصحابة سيقتلونه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإجارة ابنته له كف عنه وكان ديت من بواد الإسلام هذا الرجل وكان ساب في إسلامه بعد ذلك وأسلم وبعد أن أسلم يعني ماتت زينب بعد أن أسلم بفترة طويلة أو فترة قصيرة فأخذ يبكي عليها مكاء شديدا حكم الأمل. حكم الأمل ذهب جمهور العلماء إلى أن عقد الأمل عقد لازم من جانب المسلمين لا ينقض إلا لتهم أو مخالفة ويصح من المسلم العقل البالغ سواء كان عبداً أو حراً رجلاً أو امرأة وأن يكون مختاراً غير مطر إذن عقل الأمان هذا عقل يا جماعة لازم طرم واحد عطار إن كل يحترمه يجب أن يحترمه الجميع ويقتضي هذا العقل ثبوت الأمن للمستأمن خلاص طرم واحد من الكفار أخذ أمان من مسلم ثبت له الأمن فلا يجوز قتله ولا سبي نسائه وأولاده ولا اقتنام أمواله بل ولا ضرب الجزي عليه ولا يخل الغدر به لأن الغدر حرام وعلى هذا فعلى المسلمين أن يكفوا الأذى عن المستأمن مدة الأمان إذا كان مثلا أمنوا سنة قالوا أمنتك سنة أمنتك سنتين زي, زي مسألة الله بسموه التأشيرات الوقت إن واحد كافر مثلا يأتي مثلا يدخل بلاد المسلمين ويأخذ تأشير أو إقامة لمدة سنة سنتين ثلاثة أكثر أقل فإذا سنة فترة, الأمان, فترة الأمان فإذا انتهت مدة الأمان خلاص انتهت شباء لا يجوز الغدر به وجب على الحاكم إبلاغ المستأمن إلى شفت؟ يقول له بقى إيه؟ روح بلدك لأن خلاص أنت انتهت فترة أمانك عندنا ما عطش أحميك شادر أحميك انتهت فترة روح بقى بلدك يبلغ إلى مأمانك أي توصيله أو السماح له بالوصول إلى المكان الذي يأمل فيه على نفسه ومالك واضح؟ شوف بي كلها تدلك على محاسنك إسلام حتى في التعامل مع أعدائي الإسلام ولذلك الإسلام بفضل لذلك نقول لدينا تاريخ المسلمين المشرفين فيش جيش من جوش المسلمين تسمع عن اقتصاد نساء ولا حلق أراضي ولا تدمير إبادة بلد عن ولا تسمع الكلام دخل لا وإنما يقتلون بقدر الحاجة للتنكيد الإسلام لا يهدئون بيتاً بيوتاً ولا يقتصدون نساء ولا الكلام ده كل بحث أبداً, أبداً. فهذه كل دليل على أن تاريخنا الفضل لا تاريخ مشارف حتى في القتال في سبيل زي بعض اللي يسمعوا 20 تري بعض اللي بيقولوا انتشر بحد السيف لا الاسلام انتشر بحد السيف لا الاسلام انتشر في بعض البلاد بحد السيف بس الظلم لا بحد السيف ليعبد العباد أو ليخرج العباد من عباده العباد رب العباد تاخد بالك بالضبط. لكن الاسلام اه دخل في بعض البلاد بالشعوف اه دخل في بعض البلاد بين الناس وبين الإسلام وكانت شعوف المسلمين رحمه على هذه البلاد لأن ما من الظلم والطغيان والكفر والإلحاد ونشرت العدل والرخاء والخير في البلاد كلها واضحة واضح بخلاف غيرهم إذا دخلوا بسيوفهم أو أسلحتهم فانظر إلى الواقع الذي يحولونه انظر إلى المشردين بالآلاف الذين لاجدون شيء يموتون جوعا ويموتون بدون علاج أنظر إلى دعاة حقوق الإنسان والحيوان والكلام ماذا أفعلون في الشعوب الآن؟ في العراق وفي سوريا وفي حلب وفي هذه بلاد كله ماذا أصنعون؟ لكن حد بقى من مني في تاريخ الإسلام فيش كلم؟ أي بلد الإسلام دخلها عمر عمر وفاقة الدنيا كلها فلله الحمد والمين متى ينتهي الأمام؟ ينتهي الأمام في الحالات الآتية واحد إيه؟ ماذا؟ لن أقومها التي ترسكت وسميتها الله الله قال متى ينتهي الأمان ينتهي الأمان في الحالات الآثية واحد إذا انتهت المدة المحددة للأمان إن كانت المدة معلومة يعني دخل مثلا بتأشير سنة سنتين ثلاثة أكثر أقل فهي بيسمى مدة لإيه ينتهي عند النتهي المدة اتنين بنبذ الإمام له أي نخض الإمام له إيه تبقى الكلام ده عند خوف الضرر منهم بشرط أن يعلمهم نبذه للعقد حتى لا تكون خيانا يعني إذا شعر الإمام بغذر من الكفار له خاف من الغذر فعلي ان يبادر بنفذ الايه الامان بس بشطه الايه يعلمه مش يروح يقول لك انا حاسس ان هم ينضروا بينا فناخد لا يعلمه انه نقض هذا الامان ان هم ملوش امان عندنا وطبعا يشترط ان يبلغه الايه واضح الكلام ده لا ده اشترط طيب ايه الدليل على المساله دي قال تعالى واما تخافن من قوم خيانه ف إليهم على سواء اعلمهم بنقد العهد إن الله لا يحب الخائنين تلاتة ينتهي عقد الأمان أيضا إذا طلب العدو نقدا عملي معهم إيه أمان لمدة سنتين أو ثلاثة فهم في وسط المدى قالت إحنا ليس بيننا وبينكم أمان خلاص إحنا وقفنا بإيه العهد خلاص إذا نقضوا هم إيه العهد أو تركوا خلاص وفي جميع الأحوال اللي فاتد كلها لا يعتدى عليه. بل بد أن نبلغه مأمن بد أن نبلغه إذا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمن تنبيه يشترط في الأمان أن يكون هناك ضرر واقع على المسلمين يعني ما يجيش مثلاً واحد مسلم يقول لك أنا أجرت راجل من الكفار ونكتشف ان هو جاسوس لا لا ماكيش انت تجيره ليس لك عهد عندنا في ها ليه لان دي سيضر الايه فلا يجوز الجواسيس لا يجوز الجواسيس ولذلك قال سواء كانت لك مصلحه حاصله ام لا يبقى ام حاجه مفيش ضرر وهذا مذهب الشافعيه والحنابل ولذلك لا يجوز الأمان للجسوس من ما يسبب ضرر المسلمين ويرى الحنفية والمالكية اشتراط المصلحة للمسلمين في عقد الأمان يعني يقولك مش يكوننا فيه ضرر بس لا إن الأمان لا يعطى لأحد إلا إذا كان هناك إيه؟ مصلحة تحصل للمسلمين سواء مصلحة اقتصادية مصلحة عسكرية أو نحو ذلك يبقى يعطى الأمان لكن بدون الكلام ده ما يعطاش الأمان أنهم لا يكتفون بعدم وقوع الضرر فقط بل يشترطون ما عدم الضرر تحصيل المصلحة إيه؟ أيضا يبقى دو خلصت الكلام في مسألة الأمان عرفنا معنى الأمان وعرفنا أقسام الأمان في أمان خاص وأمان أيه وعرفنا الفرق بين الأمان العام اللي هو بيعقده الإمام أو نايم الإمام وده بيكون بين دولة ودولة واخد بالك أنت والأمان الخاص اللي بيعقده أحادي المسلمين ممكن واحدة تعقد هي الأمان وتعطيه لشخص أو يعطيه لشخص أو لعدة أشخاص عند بعض العناء لا يزيدوا عن كانوا عن عشرة وإن بوابة الأمان عندكم هي موجودة والأدل عليه هي موجودة هنا بقى مسألة هل هي جزء المستأمن؟ دخول مكة والمسجد الحرام هل يجوز لغير المسلم أن يدخل مكة أو المدينة مثلاً أو الحرامين أم قال الجواب ذهب الشافعية والحنابلة إلى منع غير المسلم من دخول مكة لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عميم هذا والمقصود من المسجد الحرام في الآية حرم مكة مقصود مسجد الحرام هنا الايه عموم حدود الحرم. الحرم مش المسجد الحرام بس لا لا مكه وقبل مكه كمان اللي من عند الشمس كده وانت داخل بلد. فالمهم ايه الحرم كله لا يجوز غير المسلمين ايه دخول وزي كده تلاقي على بوابات مكه او على مداخل مكه يقول ممنوع دخول غير المسلمين ممنوع دخول غير الايه المسلمين طبعا في بعض العناق خصص دخولهم بالمسجدين بس اللي مسجد الحرام والمسجد النبو لكن الصحيح مكة والمليكة وهذا الراجح يعني لا، لكن في مواضع أخرى هيقف على الملئكة أو في في أماك الأخرى لا يدخلها الدجال فهذا مش شرط خاص على ذي لأن مثلا المسجد الأقصى أو بيت المقدس الدجال مش هيدخل وفي ذلك سيحصل المسلمين كارجة وليس يدخل المكان الذي فيه الطور وفي ذلك جبل الطور والدنجال ليس يدخل. يدخل هذا المكان وقالوا لا يدخل أيضا غير المسلم الحجاز بصفة عمل ولا يستوطن فيه ودليلهم ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإن عشت لأخرجن اليهود والنصار من جزيرة العرب الطبعا المقصود في العرب هنا كما الآخر بعض العلماء اللي هي جزيرة العرب دون, ال... دون اليمن لأن اليمن من جزيرة العرب اليمن جزيرة من جزيرة العرب لكن المقصود هنا في الحديث بدون, إيه بدون إيه اليمن بدون اليمن قال حتى لا أترك إلا مسلما او الحточ في مصر بلاد الحجاس فقط دون بلاد اليمن وإن كانت بلاد اليمن من جزيرة العرب طب ايه اللي اخرجها ايه أخرج بلاد اليمن لأن عمر اجناهم من الحجاز دون اليمن خرج اليهود والنصارى من اللي من بلاد الحجاز وليس من بلاد الايه اليمن وذهب المالكي وطبعا من الحاجات الخطا اللي بعض السعوديين بيعملها استخدام العماله مين بقى مش يعني, يعني حتى تجيبوا هدوة من أصارف بس لو تجيبوا بوزيين وهندوس وكل ليه كل موجود فطبعا هذا لا يجوز هذا لا يجوز شرع أنهم يموا إيه؟ ويستوطنوا هذا المكان لكن لو دخلوا بضرورة أو لحاجة في بلاد الحجاز لا بأس أما دخلهم إلى مكة أو المدينة أو إلى حرم المكة أو المدينة بلا يجوز شرع وذهب المالكية إلى جواز دخول غير المسلم مكة ولكن لا يدخلون البيت في الحرار خصص الدخول هنا بإيه على الدخول المسجد نفسه على أن تكون مدة الأمان لهم في مكة ثلاثة أيام فقط ويمكن أن تزيل إذا كانت هناك مصلحة يراها الإيمان وقالوا لا يجوز لهم استيطان جزيرة العرب ويفسرون جزيرة العرب بالحجاز واليمن معا لعموم الأحاديث الوالدة في إخراجهم من جزيرة العرب دي مذهب الملكي دي مذهب الملكي أما الحنفية فعندهم يجوز لغير المسلم دخول أي مكان في دار الإسلام بأمان حتى مكة والمسجد الحرار مدة الإقامة للمسافر ثلاثة أيام يعني ما يقول لا ما يقول مش معنى أنه يدخلوا عند الأحناف نمو يقعدوا هنا لا يدخلوا للمصلحة للحاجة افرض مثلا بعضهم بيعمل صيانات عندهم خبرة مثلا في الهندسة فجاب واحد عشان يشرف على هذه الأنس وإن كان الكلام يعني طبعا موالح إنه لا يجوز يعني لكن أقول لك دي وليه النظر من الأحناف إنهما يحيزون إدخالهم إيه لحاجة ومدة إيه كمان تلت أيام ما تزدش عن تلت أيام وقالوا إن الأهل مقصود منها منعهم أن يحجوا أو يعتبروا إلى البيت الحرام كما كانوا في الجاهلية جماعة أهل الجاهلية كانوا بيحطوا الأصنام حولين الكعبة ويحجون إيه, إيه إليه والراجع في المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنبلة القول الأول لقوة أدلت ان غير المسلم ممنوع يدخل إيه حدود الحرام اللي هو مكة وإيه والمدينة ومن بقى وندخل المسجد الآل الحرام والمسجد اللي هو النبط ولا المسلم يدخل المسلمين كذلك لا يجوز له أن يستوطلوا جزيرة العرب في بلاد الحجاز لا يجوز لكن لو دخلوا للمصلحة ثم لم يستقروا وخرجوا بعد سنتين على مع راي بعض العربان هيجوج بس بدون ايه مكه وايه ها والمدينه القضيه دي اللي معتبر واللي معمول بيه ان ممنوع دخول غير المسلمين الى مكه الى الايه ها دول ما هو أقول الايه هنا ما هم الوقت الايه صريحة لكن هم اولوا بايه قال لك ان لا يدخلوا للحج والايه والعمره واخد بالك خلاص بعد هذا خلاص ينقطع ايه عن المسجد الحرام لان هما اللي كانوا مسيطرين على المسجد الحرام ده هما اللي كانوا بيمنعوا النبي صلى الله عليه منه لما النبي صلى الله عليه وسلم جه في مساله لما السبب وقع صلح حديبيه ان لما النبي جه يعمل عمره هو والصحابه رفضوا ان هم الكفار رفضوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ايه يعمل عمره ورجعوهم. ورجعوهم في ذلك وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ابرم معاهم ايه صلح فهم اللي كانوا مسيطرين على المسجد الحرام على المسجد الحرام فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكه ممنوع دخول اي مشرك الى مكه مره ثانيه ملاحظات يثبت عقد الامان حتى لو كان بصورة الغير صريحه جرت العذاب به أنه أمان يعني حتى لو مسلم أشار لكافر بحركة يفهم منها أنه يؤمنهم فلا يجوز أن يغدر به شوف يا أخواننا دين يحرم الغادر دين الإسلام يحرم الغادر ويحرم الخيانة حتى للكافر شوف سبحان الله هم أهل كفر وأهل غدر وأهل خيانة لكن إذا تمكن منهم المسلم لا يجوز أن يظلمهم ولا أن يغدر بهم ولا أن يسفك دماءهم إذا كانوا مستأمني أو معهدي أما في ساحات القتال عند لقائهم بالمسلمين فنعم فنعم يقاتلوا ويقتلوا لكن برضو من محاسن الإسلام أنه لا يمثل بجثة كافر سبحان الله يعني حتى في القتال إذا قتلتم فأحسنوا القتل سبحان الله قال ابن قدام ومن قال لكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو أجرتك أو وقف أو قف أو قف سلاحك او انت مطرص فقد امنه ترص دي لغه العجم وقال في شأن ذلك لان الكافر يعتقده امانا اشبه ما لو سلم عليه ولقول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله يعلم كل لسان فمن كان منكم اعجبيا فقال مطرص فقد امنه يعني حتى لو ان له بلغته لو لغه اجنبيه وقال واخد بالك ولم تكن عندما كعرب لغة أمان فإذا فهم الكافر منها الأمان عقد له, الإيه؟ عقد له الأمان ولا يجوز الغدر منه قلت ما في هذا المعنى من يدخلون بلاد المسلمين وده مسألة فهمة جدة بتأشيرة الدخول أو تصريح عمل أو تصريح إقامة أو نحو ذلك ويثبت الأمان من ما جرت به العادة ولو بدون عقده قال ابن قدامى ومن دخل دار الإسلام بغير أمانه فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه يعني شوف لو إن بعض الدول الكافر التي تحارب المسلمين دخل بعض التجار منهم إلى بلاد المسلمين وأؤمنوا في دخوله لا يجوز لأحد من المسلمين أن يغدر به ولا أن يؤذيهم ولا أن يسلب ما معهم من تجارة ولا ما معهم من أموال ولا يجوز أن يسفك دماؤهم كذلك لو أتى منهم رسل يعني لو إذن دولة كافرة يتحارب المسلمين وأرسلوا رسل عشان يفاوضوا المسلمين أو عشان يتفقوا مع المسلمين على شيء مع إن الجيش بتاعتهم تكون في ساحة المرقة تقتل المسلمين لكن إذا أرسلوا منهم رسل ليفاوضوا المسلمين لا يجوز, لا يجوز الغدر بهم ولا يجوز وهذا من محاسب الإسلام قال ويدخل في عقد الأمان بالتبعية كل من كانوا يتبعون المستأمن ولا ينفصلون عنه كأبنائه غير البالغين فلا يحتاج هؤلاء إلى عقود أمان خاصة به يعني لو التجار هم من, اللي من دول الكفر دي جمعة للمسلمين وجايه هو امراته وعيانه لا يجوز أن يغضر بأهله ولا بعيانه معين من لو أخذ الأمان فيهم للأرض بس لكن طالما مع زكت وأولاده فهم تابعاً تابع ويفبت الأمان وإن كان لا نقصده إذا فهم الحلبي من ذلك أمان حتى قلنا له بالإشارة دي معنى الكلام وقال ابن قدامى والإشارة قال قول قال عمر رضي الله عنه لو أن أحدكم أشار بأصبوعه إلى السماء لمشرك فنزل إليه فقتله لقتلته وقال أحمد إذا أشيل إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان وكل شيء يرى العرج أنه أمان فهو أمان العرج دي كنت تطلق عن عجب كانوا يطلق على العجل لما كانت الفرس والروم بحرب المسلمين فكانوا يسموا بالعلوج حتى كان صدام حسين يقولك على الأمريكان إيه العلوب واخد بالك هي دي لفظ يطلق عليهم أصلا لفظ يطلق عليهم على العجل على إيه على العجل ايه بيقولوا له المجوس ايه بيقولوا له المجوس برضه هو سواء اللي هم الايرانيين اللي بلاد فارس أو بلاد الروم اللي اوروبا او بلاد الامريكان والروس وناخذ طيب ليه الكلام ده بقى احنا هنختم حتى يعلم الشباب ويفهم الشباب أنه لا يجوز ابدا الاعتداء على الكفان لو دخلوا إلى بلاد المسلمين بما يسمى بتأشيرات الدخول يعني في بعض التكفريين او بعض الجماعات التكفرية التي جرت الويلات على بلاد المسلمين اللي كانوا فقروا في السياح ومش عارف ايه الكلام يقول لك أستدول كفار ماشي يبدو كفار بس دخلوا بلاد المسلمين بأمان لا يجوز الغدر بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرف رائحة الجنة يوم القيامة وإن رحالة يوجد من مكان كذا وكذا وقال صلى الله عليه وسلم من أمن مسلما على ذنه فقتله فإني بريء من القاتل وإن كان المقتل وإيه كثيرا هو دي الإسلام هو اللعبين مصدعين دماغنا في التريزيون تقول لك الإسلام دي إرهاب ودين مش عارف كل هذا كذب وافترار لأن الإسلام ضاع بينه علمان حقود يقره الإسلام وبين مسلم جهول يضيع عظمة الإسلام للأسف ما اللي بيرتكم هذه الجرائم وهذه المخازن ما هو دي بيضيع الإسلام بيشوي صورة الإسلام أما الذي يفهم الإسلام ويفهم كلام العلماء على وجه يعلم علم اليقين أنه إذا دخل الكافر إلى بلاد المسلمين بأمان فهل يجوز الغدر لا هل يجوز سف كدامه؟ لا لا يجوز هذا الأرض والأحاديث التي ذكر الله فيها كفاية والعكس إذرد بقى مسلم دخل إلى بلاد الكفار واحد مثلا شاب شاب مسلم راح يشتغل في فرنسا راح يشتغل في ألماني هل يجوز أن يفجر لهم مطعما أو أتوبيسا أو نحو ذلك لا يجوز ليه؟ لأنه كما أنك إذا أدخلتهم إلى بلاد المسلمين بأمان لا يجوز الغدر بهم فلا يجوز أيضا أن تخدر بهم في بلادهم هتقول لأصلي حرب المسلمين ما هم بيعملوا جيوش ويروحهم يضربوا في سوريا ومش عارف ايه والكلام دا كل ماشي الكلام دا في ساحات القتال تقاتلهم هناك لكن أن تقتل امرأة أو أن يقتل صديق أو أن يقتل شايف كبير أو أن يقتل راهب في كنيسته كل هذا نهى عنه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تخدروا لا تقتلوا لا تقتلوا شيخا فانيا لا تقتلوا امراه لا تقتلوا صبيا لا تقتلوا راهبا في كنيسه دي اللي سيدنا النبي صلى الله قال ولذلك شوف كلام الفقهاء ونكتب بالجزء قال ومن دخل قال في عمده الحاشا نشوف كلام الفقهاء لان المشكله ان المسلمين مش فاهمين دينهم مشكله ان المسلمين بيسمعوا وبيصدقوا لا شوف كلام الفقهاء بيقول يقول ودي الفقهاء القدامى يقول في عمده الفقه ومن دخل دارهم من دخل دارهم دار الكفار من دخل اللي اعطوا تاشيره بامانهم فقد امنهم من نفسه فقد امنهم من نفسه فقد امنهم قال ومن دخل دارهم بامانهم فقد امنهم من ايه من نفسه فلا يجوز الغدر به فراجعوا غدوا ايه ب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم باذن الله تعالى نسال الله تعالى ان يفرحكم بما قلنا و بما سمعنا وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لذلك القدر عليه وجزاكم من خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته